هتكوا يا هتكوا عن نسائكم كل خدر هذه زينبون على الأكوار آنم الحزن زينك أنا أمو الحزن زي أناب ونيران الحزن بحشار تسري وعقوب عين حسين ما بعد دنيا أنا اللي عفد جثتي ورحت ميسر ويعداك خليتي وردت جسمي بيد القبر نزلاً